وقف فإن على آثارهم بعث بن مريم مصدق لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه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 لَا اللَّه وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ جَعَلَ عَلَيْكُمْ أُمَّتَهُ وَاحِدَةً وَلِكَيَلْبَلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَعْمَلُونَ تلي فون وان نحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وحذرهم ان يفتنوك وحذرهم ان, يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك تنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثير من فَلَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ